بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان حاميم بحاميم دخوين دريتوا عين سين قاف بعين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ابو جوره خداني بوت وبو او پیغمبرانی پیش توش خوی له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم هل بوخاء هرتي لأسماك أن وهرتي لزوي دايا وخبرن دوجوريا؟ تكاد السماءات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الا ان الله هو الغفور الرحيم نزیک اسمان کان پاتا پارت ببن لسریو یانو و فرشتکان بپاچی یادو سپاسی پروردگاری اندکن و دا وایله بردوندکن بو اوانی لزویدان اگاداربن بن گومان تنها خواله بردی مهربانه وَالَذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ وآنان یتیکه لخوا دوستان یه چیامبو خواهان حلب جارد و خواه خوا خوا آگادار تاو و تاودیر بسریان محمد صلّ الله عليه وسلم بريكار نيد بسريانوا وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير حروها نجامة كرد وبوت قرآن بازماني عربي بو اوي خلچي مكوكساني دورو باري بترسيني وخلق بترسيني لروجي کو کردنوا كهيدز گماني تيدانيا کو مليق لبهجدان و کو ولو شاء الله لجعلهم أممًا واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير بەڵام هر کس ی چی بوید خاته نو مهربانی خو یوه استمکارکانیش هیز دوستو یار متیدری چانیا امیتاخذو من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی و وهو على كل شیء قدیر آیا اوان لە خواب پشتیوان و دوستان بۆ بو هەڵبژاردووە، هەرخوا هر خواب پشتیوان و دوستا و تنها او مردوان زندو دەکاتەوە و او بتوان بەسەر بسر هموش ومە دا وما فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب وهرشتي كتيدا دياوازبون او برياره كي بولاي خواد غريتوا او خا يفر وردغاري من تنها فشتن بو بستوا بولاي اوج السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خواب نري هنري كانوا كانو زوية بوي بدي هنوان هاو سران لخودي خوتان حروها لآجل جدا جوتي دا هنوان لزود بوندا دا جمارة تانزور دكات هيتش تيك بوين بي اي مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم هربو اوكلي لكاني دصلاة دا داري آسمان كانو زوي رزق روزی فراوان دکاتو دیگریت و با هر کسی کبیویت براستی خواه آگادار با هموشتیک شرع لکم من الدین ما غصا به نوحا والذی اوحینا إليک وما وصينا به ابراهیم وموسى وعيسى 113. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 114. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أو أينيب داناون كفرمان داوب نوح أوش نجامان كرد وبوتو أوش كفرمان ما نداوب إبراهيم وموسى وعيسى كلس أو أينب بن بريكو راستي ودياوازيت يدامكن زۆر قورس وگرانە بەلای هاوبەش دانەرانەوە ئەوەی ئەوانی بۆ بانگ دەکەیت خوا هەر کەسی بوێ هەڵی دەبژێرێ بۆ بون لای خوي و کەسێک ڕێنموونی دەکات بۆ لای خۆی کە بگەڕێتەوە وما تفەڕقو الا من بعد ما جائهم العیلم بەوویان بينهم. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَدِيَوَازْنَوُونَ مَقَرْ لَبَاشْ أَوَيْكَ زَانِسْتُ زَانِيَارِيًا بُوهَاتْ بەهۆی دیجایتی و حەسوودی نێوانیانەوە و ئەگەر فەرمانێک پێشتر لە پەروەردگارتەوە دەرنەچوایە تا كاتی دیاریکراو تاکاتی دیاری بژێن ئەوا بڕیار لە نێوانیاندا دەکرا بە سەزادانیان و بەڕاستی ئەوانەی لە دوای ئەوان نامەیان پێدرا لە گومان و دوودلی بوون لێی فەلذلکە فەدع وستەقیم کما امر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 113. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كواتتو بوء وبانقواز بكو راز بالسر آي نكد بوزوري فرمانت بكراوا وشوين آرز وكان أوان مكوا وبلي باورم هنا وبهرنا ميك خوانار دوية تخواروا وفرمانم بيدرا وكذات پر وربم لنوانتان دا خوااب هەر وەرگاری ئێمە و ئێوەشە تادااشتی کردەوەی خۆمان بۆ خۆمانە و پادااشتی کردەوەی ئێوەش بۆ خۆتانە هیچ بەڵگەەیەک نەماوە لە نیوان ایم و ایو دا باس نەکرابێ خوا لە ڕۆژی دواییدا کۆمان دەکاتەوە گەڕانەوەش هەر بۆ لای ئەوەوە ون في الله من بعض مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب وله معذب شديد أو نيد مد ميدكن لباري خواة لدواي أوي خال تيبان جوازي أويان ولام بون بلکه کانیان پوچو بطال لای پروردگاریان و رخي رقی خواهان لسره و زور سختیان بوهیا. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب خوا اوزاتی ام قرآنی برآستی و وترازوين عرب وضياكرنا ويحقوا بطال وتوچو زانيد لواني هاتني ويزور نزيق بيت يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق الا إن الذين يمارون في الساعه في ضلال بعيد اواني باوريا بينيا فليحاتني دكن بلام اواني باوريا بينيه دترسنلي ودزانن روجي دواي راستا بيداربن براستي اواني كغمانيان هيل روجي أو او براستي لقمرائيه تشيزور دوردان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز خادل سوزب بن دكانى هر كسيبه رزق رازيد ذات وهر أوبه يزود من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أُتِيَهَا مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ هركس برهمي دواروج بويه ايما برهمكي بازياد دكين وهركس يك برهمي دنياي بويه هندهله دنياي بيدادين بالام لاروجي دواي ده هيچ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أخي أو ببا ورانها وبشان تشنهاء أين تشان بدانة كخوار وَأَجَرْ بَرْيَارِ يَكْزَارِي دَ النَّتْوَايَا لَنَيْوَانِيَانْ دَا بَرْيَارْ دَدْرَابَ لَنَاوْ بِرْدِنِيَانْ وَبَرْعَسْتِي بُوَسْتَمْكَرَانْ سِزَاي سَخْتِ آزَار دَرْهَا تَرَ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 ئەوانەی باوەڕان هێناوە و تاکەکانیان کردووە لەناو باخچەکانی بە حەشتانێک دان لەلایەن پەروردردگاریانەوە هەرچیان بوێ بۆیان ئاماادەیە ئەوەیە تاکە و بەخشی زۆر گەورە ذلك الذي ووبەشی و الله و باده الذيە ئەمن و و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 اي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ داواء هيتس پاداشت اكتان لنا کم لساري مگر خوشوشتني خزم آيتي هر کس هر تاكي اك بكات تاكي بوزياد دكين بطن برامبر براستي خوالي برده سفاس گزارا ام يقولون افترا على الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور يا أوب أبا ورانا دلين في <تصفيق> غنبر دروي بدم خوا وهالبسطوة خو خواب يبين موردن يبسرد وخواب طال لناود بات وبوتكاني راستي جير دكات براستي خوا زانا أبو إلى نودلان وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وخوى ذاتي كتوبة لبندكاني وردقريت ولكر دوبة دكانت ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أوانى باور ينهنا وتككان ينكدوا دوا ينورد قريت ولا بهرو بخششي خويس يا تري عند ذات بلام بباوران سخت ينبوها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير خو أغرخوا رزق روزي فراوان بكرد أبو بندكاني لزويد بلا امخوا رسق بەو انداز دەنێرێتە خوارەوە کە کخوی بیوه براستی خوا با آگاو بینای ببندکانی و وهو الَّذی ينزل الغيث من بعد ما قنط و ينشر رحمته و هو الولی الحمید و ئەو او ذاته کباران دەبارێنێ لپاش او ئەوەی کە بون و باران رحمتی خوی بلاو دکاتاو وهد اوكشتيوانوس باس كراوا ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دب وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ولا بلغ كان دصالات اخوايا دروس كردني كانوا زويو اوی بلاوی کردو لە هر دو دال جان لبران و خواه هر کاتی بیوی بتوانه بسر کو وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و عن کثیر و هر نخوش یکتان توج بو بی او با خراپی خۆتانەوەیە و لزور چشت صافوشی وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله مولى ولا نصير وإيو ناتوان اللزيدا قطارا ونيتان بيتجل أخوا هس بشتوان ويارمتي دريك ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ولا بل جكان دصلات إخويا كشتياني وقشاخ كان لدى درون. يشاء يسكن الريح فيضل النور على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أجر خوابي أبي باراد قريه يتركشتي كان بصرفش تي دريكة ودوستن. براستی لوی کباز کرا چندین بلگو نشانه یبو همو آرام گریه چی سپاز گزار او یوبقهن بما کسبو و يعفو عن کثیر یا بەهۆی کردەوەکانیانەوە و دەکا، و زۆرێکیش دکا لزوری چیج یان وَيَأْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حَصِيرٍ أَبَانِي كَدَ مَقَالَيْدَ كَنْ دَرْبَالِي بَلْ كَانِي إِمَا دَزَانِن فَمَا أوتيتم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما عند الله خير و للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون زاهرش تيكتان پيبخشراوا او تنها خوشي جياني ام دنیايا و او اي لاي تاكترو بردوام ترا بو اواني باور يانهيناوا وتنها تنها پشت بپروردگار ياندبستن وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ وَأَوَانَيْ لَقُنَاهَا قَوْرَكَانُ أُخْرَابَ زُرْنَّا شِرِينَ كَانْ دُورْدَ كَوْنَوَا وَكَاتِي رُقُوْقِينِيَا نَهَا الْسَيْتِ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون وأوانيك جورالي پر وردقاريان كردوا وانواجاكانيان بطاچي انزام داوا وكاروباري نيوانيان بپرسو مشورتا، ولو روزيه پيمان داون دي بخشن والذين إذا وَأَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَأَوَانَيْكَاتِي دَسْدْرِيَجِيَنْ لِي دَكْرِيَتْ تَوْلَيْخُوَيَنْ دَسْتِنُّ سَرْدَانَاخًا وَجَذَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ و طالعی هر خرابیک خرابیک که بیانی خوی ظاهر کسی ببورێ و آشتی بکات، او پاداشت اولای خوای براستی خواستم کارانی خوشناوی ولمن ولما انتصر بعد اظلمه فاولایک ما علیهم من سبيل و هر کس تولب سینه لپاش او استمیل کرва وأوانه LETS خطايش عن لسرنا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويرغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم خطاها الاسر أو كسانة كستم لخلچ peeledكا وبناهق خرابvo كاريدا لذويدا أواان ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وحرك خوجل لبردبه براس تأمل كان فرباه خو بسند ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده و ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وهركس هر کس خواه بكات اوه پاش اوه هز دوست و يارمت درية چينية دبيني دبينن دلين آي ريگه اك هي بغريني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 الا ان الظالمين في عذاب مقيم ودام بيني في <تصفيق> شان دازغ ددرين بملكتي وزليلي وداموي بغوشي tsaو بدزي ودروانن واواني كباور ينهنا والضلين براستي زيان باركان اوانن كخويا نو كسوكاريان لروجي هستانه ودال دز بيدار بن فراستي استمكار كان لسزاكي وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل واوانهت فشتوان يا چانيه كاماتيان بدت بيت گله خوا وهركسك خوا گمرای بكاد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 هيش أوي راجك بيد للا انخوا ويبونيا أو راجه هذ بناجيك تان نابد وهذ إنكاريك تان فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا سبقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور زاء أقروا يانور جيرا أو إيمة تومان بباريزر ننارد وبوسريان توتنها راقيان دندل وبراستي كات إملان خومن و بهريك بكس بسجين حيث الخوج دبع وأجرنا خوشي أتيا توج بيت بهوي كردوي خويا نوا أو برستي آدمي بين زانو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ هر بو خو يا پاشايتي اسمان كانو زبي هر چي بيو يا بديده هنه بو هر کس بيو يك چي پياده بخشيت وابو هر کس بيو كوري پياده بخشيت او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ينكر كتيبة كوبيدا بخشة، وهركسي بؤي نزوجي دكات، براستي خازن أيد صلا الدارا. وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنهو علي حكيم بو هيت كاز نبو كخواق <تصفيق> سيدة قلدابكات مگر بسروش يا لپشت پردوا يا نرى ويك بنيريت و بفرماني خوي أوي دكات براستي خوابلندي كار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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَرْبَوْ شَيْوَكَ وَحِيْ بَيْدَي قُرْآن مان بوتو أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرماني خومان كتو ندزاني كتابو ايمان تيا بلام ايمة اومان كردرونا چيك رَيْن موني هرکس ايچ پيدكين كبما نويد لبندكان مان وبراستي تو خلق رنموني دكت راست صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور رجي أو خوايك هرچي كانوا كانو هرچي لزويداهي أوا بيدار بن همو كاركان هر بولاي